نرى بعض الأئمة بعد الانتهاء من الصلاة يظل جالسا متجها إلى القبلة ويختم الصلاة ونرى البعض الآخر بعد الانتهاء من الصلاة يتجه نحو المصلين بوجهه فأيهما أصح في فعله روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأم الناس فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله وعن عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه وروى البخاري وأحمد عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم قالت فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال من هذا نرى أن بقاء الإمام بعد السلام, السلام على هيئة استقبال القبلة ليختم الصلاة لا مانع منه وأن تحوله عن القبلة جهة اليمين أو الشمال جائز أيضا لا مانع منه ولا يصح أن تعصب لحاله من الحالات وقال العلماء من السنة بعد سلام الإمام أن يلتزم مجلسه مستقبلا للقبلة بعد صلاة المغرب والصبح وذلك ليقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وذلك عشر مرات كما في الحديث لأن الفضيلة المترتبة على ذلك مقيدة بقولها قبل أن يثني رجله والحديث هو ما رواه الترمذي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميث وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك او كان يومه في ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب ان يدركه في ذلك اليوم الا الشرك بالله تعالى قال الترمذي هذا حديث حسن وفي بعض النسخ صحيح وفي سنن أبي داود عن مسلم ابن الحارث التميمي الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إليه فقال إذا صرفت عن صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب لك جوار منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت من يومك كتب لك جوار منها هذا والقسطلاني في المواهب اللدنية وفي شرح الزرقاني أطال الكلام في وضع الإمام بعد الانتهاء من الصلاة وبين وجهات النظر في اختلاف الأقوال فيه ولا أرى فائدة كبيرة وبخاصة في ظروفنا الحاضرة في الاهتمام بهذا الموضوع والله أعلم